أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَادِمَ فَتْأْتُوا بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَمَا يُنْجِي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 وَهُوَ اللَّذِي العليم عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ لا مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا أنت بهادي العمي عن إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وطع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ وَيَمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوُهُدَ آخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما مَنْ من جاء بالحسنة فنبو خير منها وهم من فزعي يومئذ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قاسمين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أنهم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادفين وَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيَ فِي الرَّعْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَدَدْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِدُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَلْتَطَّلِعْ آل أَنَّ فِرْعَوْنَ لَن يَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَاحِدٌ إِنَّ فِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودِهِمْ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي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 وقالت لأخته تصيه فبصرت به عن وَهُمْ وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أمل بيت يكفلونه لكم وهم فَوَدَدْنَا نَعْمُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُ بِما وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجزي ودخل المدينة على حين وفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا بهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافل الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انَّهُ وَعْدٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَضْلَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ يَا فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْجَرِيمِ فأصبح في المدينه خاطفا يترقب فاذا الذي استرصله بالامس يستصرخ قال له موسى انك لهو همين فلم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 وَجَاءَ رُسُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَيْفَ يَقْتُلُوكَ فَخُرْجُ إِنَّ لَكَ فِيهَا النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْ فَخِّهِ فَخَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ مِنَ الْقَوْمِ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 قالتا لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تغلى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على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 قال لي اهلهم كسو اني انا اسبول لعل لي ااتيكم منها بخبر اجذوة من النار لعلكم تسطلون فلما اتاها نوديه من شاطئ الوادي الايمن في البطعه المباركه من الشجره ان يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألت عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وَلَمْ مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 وأخيه آرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لََّ جَأَكُمُّ سَ بِآياتِنَ بَلَاتٍ قَدُ مَ هذا إِلَّا صِحهُم مُفْدَاء قَالُوا مَا هذا إِلَّا صِحهُم مُفْدَهُ وَماَا سَمِعَّ بِهذاَا فيِي آأَبَائِنَ الأأَوولين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 ودعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المكبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون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 وَمَا أَنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَهُمْ مِمَّا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَئِنْ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا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 قَالُوا سحران وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِما أُنزلتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قُلْ فَتُوبُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدِهِ مِمَّا تَرَبَّعُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُكْتَبُ لَهُمْ أَجْرُهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْأَدَامَ كَانَ تَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَافَى إِلَيْثَمَا رَأَتْ قَبْلَ شَيْءِ الرِّزْقِ أَمْ مِلَّةٌ رِزْقُم مِّلَّةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا وكم أهلكنا مِن قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك الكرى حتى يبعث فيهم منها رسولا يتلو عليهم آياتنا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 أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ نَاكِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْكِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وكيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأهم العذاب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 قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سُدًى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهِ رَبِّكُمْ فَأَيُّ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُدًى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهِ رَبِّكُمْ فَأَيُّ إِلَٰهٍ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 وَنَزَّلْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَكُنْتُمْ لَهُ قُرَّانًا فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَوْمَكَ كَانُوا إِنَّ قَوْمَكَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له لَا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابته فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُم عَلَى عِلْمٍ عِندِي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 فقَسَفْناَا بِه وَمِذَالِهِ الأغْض فَمَا كانََ لَوبِم ف تي يأصونهُ مِن, من دونُون الله فمَا كانََ لَبُوبم فِيأَتي يصُرونَهُ مِنْ دونُون اللههِ وَمَا كانَانَ مِنَ الْمُن وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَكُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَطْدِرْ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم وَن فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا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 فلا تكونن غيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ هنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا هو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ بَلَى وَإِنْ أَجْلَى اللَّهُ إِلَىٰ وَهُوَ السَّم يَ اللَّالم وَمنَن جَدَ فَإِ ماَا يُجَاهِد لِنَفْس إ اللهَّ لَ غَنِي عَ ال آَنِي والَّينَ آمنَهُ عملِلُ الصَّالِحَاتِن كَِّ غًا عَنْهُم سَئاتِهم الذي كَوا يََّلون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 اهو الذي شاء الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وطال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطايا وهم بحاملين من خطاياهم من شيء ان انكم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقال مع اثقالهم ولا يسألن يوما تيامه عما كانوا يفترون ولا يقال لهم سلنوا اله طهم فلفس فيهم الفسنة الا 50 عاما فالخزن قطوفان وهم ظالمون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 غُلَائِكَ يَغِثُ مِنْ رَحْمَتِي وَغُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَ اللَّهُ مِنْ النَّاضِرِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَقَالُوا إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَمَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَمَّا لَغْوُهُمْ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 ولمّا جاءت أسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنهم لذو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرطنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون